تحديث مكانك يا أخي إن الجميع المسافر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الهمة العالية تناطح السحاب وتكسر قمم الجبال الهمة العالية لا يحول بينها وبين غايتها وهدفها فقدان بطر او فقدان سمع او فقدان قدمين أو رجلين كم من أقوام استطاعوا أن يصلوا إلى القمة وأحدهم كان يحال بينه وبين ذلك بفقدان بصره او عدم قدرته على الكلام او فقدان سمعه او ربما به عرج شديد او شلل في كلتي رجليه وقدميه تعالوا نجلس اليوم مع اقوام من الناجحين استطاعوا ان يصلوا الى القمم مع ان قدراتهم الجسدية هي اقل من قدرات غيرهم من الناس ومع ذلك استطاعوا ان يحققوا من النجاح في الحياة ليس النجاح لانفسهم فقط كلا بل النجاح أيضا للناس بل لا يزال أثرهم إلى اليوم لا يزال أثرهم وهم قد حين بينهم وبين هذا النجاح بأنواع من فقدان الحواس أو فقدان بعض الأعضاء ومع ذلك استطاعوا أن ينجحوا ما هي نظرة المجتمع اليوم إلى ذوي الاحتياجات الخاصة عندما ترى إنسانا ربما فقد بصره وفقد سمعه ولسانه أو ربما فقد إحدى قدميه أو كلتيهما أو فقد ربما يديه وقدميه أو ربما لا يستطيع إلا أن يحرك رأسه فقط كيف يتعامل مجتمع اليوم مع أمثال هؤلاء وهل منهم أقوام الناجحون ما خبر الإمام الترمذي هل كان عنده نوع مما يسميه الناس اليوم إعاقة نعم ومع ذلك إلى اليوم نقرأ رواه الترمذي بل هو أول من صنف الحسن والضعيف والصحيح وما شابه ذلك ما هو خبر ابان ابن عثمان ابن عفان هل كان عنده نوع مما يسميه الناس اعاقه نعم ومع ذلك نجح ما خبر عطاء ابن ابي رباح الذي لم يكن يفتي باحكام الحج وحلاله وحرامه الا عطاء يقف هارون الرشيد يرجو من عطاء ان يجيب له سؤالا وهارون في ملكه وعظمة وخدمة وحشمة ومع ذلك عطاء كان اعرج افطس الامس اشل يعني عنده مثلما عند بعض الناس مصابين بجلطة أحيانا فهو يميل على إحدى على أحد جنبيه دون الآخر ومع ذلك صار من الناجحين هل فقدان بعض الحواس او فقدان بعض الأعضاء يحول بين الإنساء وبين أن ينجح كيف نستطيع أن نتعامل مع أبنائنا لو كان فيهم أنواع من هذا الفقدان ولد الإبن برجل واحدة أو ولد إحدى رجليه أكثر من الأخرى أو ولد ليس له إلا يد واحدة كيف أستطيع أن أتعامل مع طلابي لو كان منهم مبتلى بذلك لو كان بعض إخواني أو أخواتي أو كانت المرأة زوجها فيه شيء من ذلك تعالوا اليوم نسبح في هذا البحر لن أقول نحن اليوم في جلسة مع معاق كلا بل نحن اليوم في جلسة مع ناجح يسرني أن تبقوا معنا تحدث يا اخي ان الجميع مسافرون من قلت له يا أحمد من المعاق وقد رايته لا يستطيع ان يحرك الا راسه اصيب بحادث لما كان عمره في ال تقريبا والان عمره قريب من ال40 لا يستطيع ان يحرك رجليه ولا أن يحرك يديه لا يستطيع أن يحرك إلا رأسه فقط قلت له يا أحمد من المعاق فقال يا شيخ أنا لا أعتبر نفسي المعاق بل المعاق هو الذي يسمع أدان الفجر ولا يقوم يصلي في المسجد قالها لي أحمد الشهري وأحد من الشباب والعجيب سبحان الله أنه مع عاقته إلا أنه استطاع أنه يكمل دراسة الكورية الشريعة مصرح. وكان أضمنه لما أتيت قبل سنة تقريبا كان يحضر المجلسير أو الدكترة سبحان الله, الله. والرجل فيه همة عالية بشكل يعني لا يتصور فيما يتعلق حتى بإلقاء المحاضرات كان عنده درس في المسجد المجاور في التفسير درس أسبوعي مصرح. يلقيه على جماعة المسجد وهو لا يستطيع حتى أن يحرك الكتاب الذي يقرأ فيه يمسك بأثنانه شيء مثل العطة الطغيرة ويحرك بها الكتاب الذي يوضع على خشبة أمامة ثم يعيد العصى إلى متانها ويقرأ زاد المعارض يقرأ تفسير من كثير يقرأ ويحضر من ما شاء الله تعالى فالمقصود أنه بالهمة العالية استطاع أن يصل إلى هذا قدرات الناس التي أعطاهم الله سبحانه وتعالى تتفاوض ربما أعطى الله تعالى بعض الناس قدرة وقوة في جسده لكن أخذ منه الشجاعة والإقدام إذن ما الفائدة أن تكون قويا في جسدك وأنت ليس عند شجاعة ولا إقدام إيش الفائدة من هذا؟ وربما أعطى الإنسان ذكاء خارقا لكن أخذ منه المال فأصبح يعني ما فائدة ذكائك إن لم تستطع أن تستفيد منه في تجارتك وفي غيرها صحيح. الله جل وعلي يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجة عدد من العلماء السابقين كانوا عندهم نوع من ما يسميه الناس اليوم إعاقة ومع ذلك استطاع حدهم أن يكون له تأثير في المجتمع المعاقون أو ذو الاحتياجات الخاصة أو الذين فقدوا بعض يعني القدرات التي يكسبها غيرهم كان لهم أحوال في السابق يعني مثلا يقولون إنه في تاريخ الرومان كانوا يستعملون من عندهم نوع من الإعاقة في التسلية عند الأغنياء يجي يلعب بهم في شوية في المفلوس كانوا عند الأذريق يعتبرونهم غير صالحين للحياة فيذبحونهم يخترونهم مباشرة كانوا في العصور المسيحية بعضهم اعتبرهم أبناء الله فيكرمهم في العصور الوسطى قسوا عليهم في عصر النهضة مارتلوتر ونحوه اعتبرهم أعداء الله خاصة في عام 1789 الميلاد تعاملوا معهم تعاملات شاقة ويعتبرون أنهم هؤلاء أعداء لله لذلك الله يعني ابتلاهم بهذا وحدثني أحد الإخوة كان قادم من أفريقيا يقول لي أن بعض القرى في أفريقيا كان إذا ولد إذا ولد, ولد معاق يقولون هذا ابن الشيطان فكانوا يأخذونه ويذهبون به إلى الغابة ويتركونه حتى تأكله الوحوش يقول فجئت لهم وقلت لا يا جماعة هذا ضعوه في المسجد وأنظروا هل يأكله الشيطان أو لا المهم يقول حليت عندهم القضية وصنع لهم يعني شيء من الوقف لهم المسلمون في السابق اهتموا بهؤلاء في عام 707 الميلاد الموافق 88 للهجرة الوليد بن عبد الملك أنشأ اول معهد للمعاقين ذهنيا طبعا الإعاقة بالمناسبة مع إعاقة جسدية وإعاقة ذهنية الإعاقة هو أن يكون جسده كاملا يسمع ويبصر ويرى نعم ويمشي ويتنقل لكن يعني عنده نوع من الإعاقة في الفهم والعاقل هذه أعظم شوي هذه أيضا ربما كانت أشد بحيث أنه ربما أحيانا يعني يكون عمره عشرون سنة وهو يعيش في عقلية أبو سنة وسنتين عنده نوع من التخلص فالولد عبد الملك في عصره أنشأ أول معهد المعاقين ذهنيا ثم أسس بعد ذلك أسس في عهد المسلمين مارستان ببغداد في عام 137 للهجرة الموافق 756 الميلاد أنا أقصد أنه أصلا كان عندهم نوع اهتمام بأمثال هؤلاء والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أبغوني ضعفاءكم فإنما تنصرون وترزقون به يعني أمر عليه الصلاة والسلام أن يهتم بكل من كان عنده نوع من الضعف والمسكنة أنه يعطى حجمه من الإكرام والتهياء أكثر من غيره نحن احيانا نخطئ في التعامل مع ش... يعني دعونا نتجوز وسميه المعاقب يعني مثلا اشعاره دائما أنك مسكين ما تستطيع أنك تفعل شيء لا, لا ما يحتاج تمشي احنا نمشي بدالك ما يحتاج أنك تفعل كذا إحنا نخدمك تقتله تقتله فعلا وتشعر أني أنا خلاص أنا شاءت أني أخدم أنا فعلا ما أقدر أشرب الماء شربوني أنا ما أقدر أسود السيارة مم. تجوبي يجمع أنا ما أقدر ألبس ملابتي لبسوني أنا إشعاره دائما انك مسكين ضعيف ما تفهم ترى بعد فترة خلاص يعني يستقر في العقل الباطن عنده يتبلت خلاص مم. يستقر في العقل الباطن أني انا فعلا أني أنا مسكين ولا أفهم ما أقدر في شيء ويمسي الأمر مم. عليه أحسنت ويبدأ أيضا ي... يعني ينتظر <تصفيق> من الناس دائما أي يعتبر أنه ما عنده استعداد أصلاً أنه يقدم شيء لهم تعالوا نمر مروراً سريعاً على بعض يعني من كان لهم بروز مع وجود أنواع من الإعاقة أنا سأذكر لكم بعض الناس من العصر السابق ثم أعود العصرين إذا بقي معنا وقت إبان بن عثمان يقولون كان به صمم وبرص صمم يعني ما يسمع وبرس في جسمه قال ثم أصابه الفالج الفالج يا جماعة هو نوع من الشلل يصيب الإنسان قالوا ومع ذلك كان من فقهاء التابعين وولاه عبد الملك مروان واليا على المدينة في عام 76 الهجرة 365 ميلاد والي على المدينة والرجل فيه صمم وفيه برص وفيه فلج يعني في شلل لكن عنده عقل يزن الجبال وكما قال الغزالي رحمه الله يقول الغزالي في كتابة جدد حياتك يقول زرت أحد أصحابي من العلماء وقد أصيب بغرغرينة في رجله فقطعوا رجله يقول فزرته فإذا هو حزين على رجله قال فوضعت يدي على رأسه وقلت يا أخي إن الأمة لا تنتظر منك أن تنصرها بسباقهم في المراسون فلا تحجر إش قفده يعني يعني رجلك, رجلك مش مهمة بالنسبة لها أي شي عقلك موجود لسانك موجود قدراتك موجودة خلاص رجلك موجود أو غير موجودة احنا ما فرقت معنا احنا ما نبغىك تتسابق في الوراثون يعني انت ليس تلاعب كرة لما اصيبت رجلك تحطمت حياتك خلاص صحيح. لا صحيح. احنا ما نبغى رجلك ولا صح. نبغى يدك عقلك. احنا نبغى عقلك و موجود الحمد لله احنا عقلك و لسانك لا, لا تخرب عليها وزي... ايه هذا يا اخي ترها النظر المشرقة للحياة يعني, يعني ان ينظر الانسان الى ما بقي له ليس الى ما فقد كذلك ربعية بن عامر الذي وقف امام كسأ وقف امام قائد الفرس رستم وقال له جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة جئتك بقوم ان انواها بتعتنا لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا الى ساعة الاخرة ومن جور الاذيان الى عدل الاسلام واضف مثل الجبل هل تعلم ان هذا كان معوق اشنوع الاعاقة اللي فيه اذكرها لكم بعد هذا الفاصل القطير بإذن الله تفتز مكانك يا اخي ان الجميع مسافرون ان الجميع مسافرون ان الجميع مسافرون تفتز مكانك يا اخي ان الجميع مسافرون بن عامر ايها الاحبه الكرام الذي وقف امام رستم بكل بطوله وجعل يقول جئنا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد طلاقة لسان يقولون كانت إحدى رجليه أكثر من الأخرى فكان إذا مشى به عرض شديد يجعل الناس يبحكون من. ومع ذلك لم ينظر إلى نفس رضا دونية ويبدأ يقول أنا يضحكم مني انا مسكين أنا لا. صح يعني إن يأخذ الله من رجلي سلامتها وطولها وعرضها أعطاني الله تعالى لساني شج الجبل أعطاني عقل أعطاني قدرات أعطاني سمع أعطاني بصر نظر إلى ما هو يملك وليس إلى ما فقط وبالتالي استطاع أن تبقى ثقته في, في نفسه كذلك عطاء ابن أبي رباح عطاء ابن أبي رباح قالوا كان أفطس الأم كان فيه يعني مثل الفالج يعني مثل الشلل النصفي قالوا وكانت إحدى رجلية أكثر من الأخرى أيضا عرج شديد ومع ذلك طلب العلم حتى صار هارون الرشيد يأتي ويقول انا عندي مسألة في الحج نادولي عطاء ابن أبي رباح فيأتون إليه يقولون يا عطاءكم من ميناء ولا من عرفة الخليفة يريدك فيقول ماذا يريد قالوا يريد, يريد يستفيك في مسألة فيقول قولوا له إن العلم يؤتى ونا يأتي الله أكبر هل محتاجين هل يجين أنا مشغول عندي الناس عندي درس قالوا فكان هارون يأتي ويسأله ويقول لأبنائه وهم لك يقول يا بني يا أطلب العلم والله ما رأيت ونسيتي موضن أذل مني بين يدي هذا العبد شف الدنيا كيف ومع ذلك كان على الحال الزمخشري المفسر المعروف اللغوي النحرير قالوا كان أعرض شديد العرض الإمام الترمذي كان أعمى الأحنف بن قيس المتوفى سنة 67 للهجرة قالوا ولد وهو ملتصق الفخزين حال الله شقوهما شقوهما الطرق لدائية يعني وين هم الدوه يعني, توائم يعني شقوهما يقولون وكان به عرض شديد وكان قصير القامة يقولون ومع ذلك كان إذا غضب قام لغضبه مئة ألف لا يسألونه فيما غضب مئة ألف سيوفهم يقولون أمرنا ما يقولون له ليش أنت غضبان طال عمرك ايش السبب لماذا تقول ناصل الفلان ما يسالونه على طول لا يسالونا اصلا هم حين يدبهم في النائبات على ما طلبوها هو يمكن لو دفى واحد صح ويمكن لو طيح ترت له ينفض عليه صح لا بس عطاه ذلك شوف عقله وقدراته وانطلاق لسانه وثقته في نفسه هذا أمر مهم ثقته في نفسه شف كيف اعطاها الانطلاق هاي احمد بصراحه بالنسبه يعني يمكن ذكرت امثله كانت مم. رائعة جداً، لكن هنا في مجتمعنا إلى الآن إحباط تام للمعاقب يعني حتى كلمة معاق يقولها لهد غيرة ما يقولها لهد سبيل الإنسان الغيرة اللي... يعني يعني يتراج يت يسخر منها نصيحتك للمعاقب هذه أيضا مشكلة يعني نحن كيف ينبغي أن نتعامل مع المعاقب اول شيء أن لا تشعره أنه مسكين ومسكين والله, يا حرام, والله زين يا حرام يعني يا حرام لذلك إن الله صلى الله تطيل النظر إلى المجذوم يقول المجذوم هو اللي عنده إما قالوا برس في جسمه أو اللي عنده نوع من تأكل الأعضاء يقول لا تطيل النظر إليه لأنه إذا بدأت تنظر إليه شعر أنه يعني أني أنا غريب أني أنا ملاحظ قال لا تطيل النظر إليه وكذلك لما عبد مسعود صعد على شجرة ليجني لنبي صلى الله عليه ثمرا فأتت الريح وحركت ثوبه فإذا ساقان دقيقتان الحين. فضحك الصحابة من نحافة الساقين وقال عليه الصلاة والسلام مما تضحكون من دقة ساقين والله إنهم في الميزان أثقل من جبل أحد تعطي الثقة في نفسه صح الله جعل الثقاني يضحك وشكلها يضحك لا الحمد لله هذه أثقل في الميزان من جبل أحد شبها. ميزان الله تعالى يوم القيامة شب, شب كيف يجعل الثقة كذلك انا لما اتعامل مع ابني ولا اختي ولا اخي اللي عنده نوع من الاعاقه لذلك المنافقون الله جل وعلا يقول واذا رايتهم تعجبك استاهم وان يقول تسمع لقولهم كانهم خشب مسنده ما من فائده يعني من قوم من الخشب يستفاد من حتى هذا مسنده تسوي عندك اعاقه <تصفيق> في البيت ومشكله <وإي> <تصفيق> لا بأس بالقوم من طول ومن قصر جثم البغالي واحلام <تصفيق> <وحلامه> العصافير <تصفيق> مفتي مملكه الان اعمل والذي قبله كان اعمل احسن والذي قبله كان اعمل واللي قبله كان أعمل. ايضا كلهم بن ابراهيم بن عتيق بن باز وما زادهم الا رفعه احسن وما زادهم الا رفعه وترى يعني الملوك ياتي ويقبل راسه وكم راينا في التلفاز استقبالات الملك للمفتي أيضا. وكذلك ايام الشيخ بن باز وغيره كان يبجله واحد ليش يبجله يا أخي لأنه لعلمة, ما... لعلمه يعني ما نظر إلى نفسه وقال أنا مسكين وضعيف لا أكثر مع أنه يشف في أمس الحاجة للبصر القراءة في أمس الحاجة ومع ذلك استطاع, استطاع يتجاوز هذه المرحلة منحة. وترى سبحان الله الإنسان يستطيع أن يتجاوز ذلك بثقة في نفسه وقدراته أهم شيء أن يعني ينظر إلى نفسه بنوع من الدنيا صحيح. صحيح. يعني أم عندها ولد معاق وقال يما أنا رجلي أكثر من الثانية ما أستطيع أني أشرب ما تقول لا لا تقدر أنت بطل أنت شاطر أنت حتى يتعود كذلك من أهم الأشياء تشجيع نقاط القوة فيه يعني هو معاقل لكن عنده قوة في صوت حسن حفظه القرآن <تصفيق> خلي ينفع الله ده في قراءة القرآن عنده قدرة على الكمبيوتر شجع على هذا دخله دوران قدرة على الحفظ نعم قدرة على الحفظ شجع على هذا عنده ذكاء في الفهم عنده قوة بصر عنده حاول مدام أنه عندك قدرات معينة أنك شجع عليها الآن الدولة عزه الله تصرف للمعاقين صراحة. مع هنا أحيانا يستغل لها وليها في أخك يصير راسب له مم. مم. وهذا أيضا مشكلة وطبعا شوف كون الأب يأخذ من المال الذي يصرف مم. لولده أنت ومالك لأبيك إذا كان الأب محتاجا إليك مم. لكن أهم شيء أن لا يقصر على الولد يعني الولد يحتاج مثلا الى جهاز معين يحتاج إلى كرسي متحركة لا يقول الأب والله أنا سأخذه وأشتري به ملابس لي وطعام وشراب وأدهن البيت وحطي كرات وأترك الولد لا الأصل أنها ملك له ولا يأخذها الأب اللي إذا كان محترم حقيقة بقي معنا كلام طويل حول قصة موسى كيف قال حلو من لساني ايش كذلك وجاء من أقصر مدينة رجل يفعى ايش نوع اللي كان في ذلك الرجل كذلك كيف نتعامل مع المعاقين ما يزال عندي كلام إن شاء الله يكون فيها. حلقها أخرى نحن اليوم أيضا مع مقطع جديد جاب لنا ناصر سبحان الله خير ويبدون أن أهلها تعلق بالمعاقيم كما تعلمون ذكرتم مرارا أننا هذه المقاطعة المقاطعة المتشرة بين الناس نحاول أن نأخذها ونعلق عليها نخرج إلى إعلام جديد ثم نعود إليكم بإذن الله تحديد يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع أوفيت على الحسن العبقى فالورد تضوّع يا رب لنا الخلق طغله فلا يحوي نزق قصيت على الحسن العبق فالورد تضوى وعتنق حسين يا رب لنا الخلق يا حلو فلا يحوينا الظلام وجعل هو في صنم الاله دي في حسن الخلوق حسني يا خلنا الخلوق خلاص تو بخلاصين سباق ليتلنا العبقى فالورد تضوى وعتنقى حسن يا رب قولنا القلقى صحر فلا إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون تحديد مكانك يا أخي إن الدبيع عم طبعا هذا المقطع الذي عرض يعني يدل على أن الإنسان مهما أصيب بنوعا من العاقة يعني تجوز في العبارة يعني وزاك الله خير أحمد على المقطع بمعنى أنه ممكن أن يسمع شيئا بمعنى يا جماعة أن الحياة لا تنتهي عندما تفقد شيئا مثل ما قال غزالي للشيخ يقول الأمة ما تنتظر منك تشترك في المسابقة ماراتون كذلك الإنسان لما يأخذ الله تعالى منه أشياء كما قال ابن عباس ابن عباس لما كبر ثم عمي وقالوا له عمي في عباس قال إن يأصل الله من عيني نورهما ففي لساني وقلبي منهما نور أنا ما أحتاج عيوني خلاص أنا ما أحتاج أني أشوف فلان وفلان أنا أحتاج بس مدم قلبي شغال وعقلي شغال ولساني شغال خلاص يكفيني هذا أقصد أن الإنسان مدام أن الله تعالى أعطاه أشياء يستثمرها يقولون أن العمى عمل القلب ويساعل البحر فحيان أنت تجي تدور الشيء هو قدامك فأنت تدور تدور وما تلقاه فأنه هذا عمل قلب وهو عمل بحر أحسن تركب عام الدرازيز مبارد الرحمن المعاقية عيش بره أريح من عندنا يعني مثلا إذا جاءت لصنصير وجد الأعمى مثلا يستطيع أن يختار الدور أحسنت الإشارات أي. فيه إذا جاءت توقلي بموقف خاصين وفي واحد ما أخذه من غير المعاق إلى آخره هذه حقيقة أيضا هي مشكلة عندنا في الدول العربية إلى الآن وأنا مودي دائم أذم الدول العربية <تصفيق> لكن ما رب تخصي الثقافة أنه احترام المعاق صحيح إلى الآن لا يزال يحتاجون إلى شيء هذا يعني في الخارج تأثير المطار تأثير المستشفى تأثير السوق تجد الأمر مسهلا بالنسبة إليه بل أيضا في السويد أنا رأيت شاب له موقف عجيب جدا والحكومة السويدية جعلت له موظفين معه يوميا وهو لا يتحرك حتى كلام ما يتكلم ولا يستطيع يكتب ومع ذلك كانوا يسلمون على يده هو مسلم لا هو مسلم ويسلم الموظفون يسلمون على يده وعمره 15 سنة بشكل عجيب هذا عمله قصة عجيبة لكن الوقت طاق عنها إن شاء الله في شاء الله. قصتنا مع ناجح اثنين إن شاء الله نذكروها الله يلديكم خير الشباب أنتم أيضا ولا حبة أشكر لكم تواصلكم اتماعكم عندنا حلقة أخرى بإذن الله تعالف تتكلم أيضا عن هذا الموضوع نطرح لكم فيها بإذن الله ما ينفع للقاء الآخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسافرون مسافرون على هدى ناساهرون مستمسكون